رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعده وكان الله عزيزا حكيما وكان الله وليا